من يا من عيني يا يا عروس البه يا حلم الخيال يا حلم الخيال الشاقك سمار الليالي أين من وديك God never هل كالمغامرة وحبي بنيت من الكسوس الغرة التقت عيني به أول مرة فعرفت الحب من أول. Fåraftul hod Min awal nabra Min awal nabra Min awal مستضحكن في قلبي سادتي يمضي كل حبي أقداحي مريختي قد كصدمني على غير تفتي فناظرني. وابتسمنا للسلاقي وهو يستودع على المطر في ظهره ويسوي في عدل فتنة شعره حين مست شفتي övrölle kattar خلته dörra vörröbe في كأس عطar أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم Shari, zahbi och shari, så vi hovar alla tider. Allt jag sa till hona, هي sa O if L vis tamai amilukun tamai kuntamai kun tamai kun tamai kun tamai kun tamai amilukun tamai kuntamai kun tamai amilukun tamai kuntamai tamai شراع التسباح والأنجم وإصغر حيث ويا والموض في أرخم نبرح المليلي من ليالي كيلو وطا اين من عيني هاتيك المجال يا عنص الضح يا حلم الهيال يا حلم من ضيا في الأوهام عمر نفي التاريخ أو أنسيا من ضيع في الاوهام عمره انا من ضيع في الاوهام عمره نسيت تاري خائب نسيت ذكره لا يرى يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن قابلته أولا ورث. أين من عيني هاتيك اللي يا عروس سلبه يا حلم خيالي يا حلم خيالي أجت الزكرة فأين أين واد السحر صدح المغاني أين مؤنين أين الضفاء för <tog>